السلام الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومنثار على سبيله ونهجه إلهي من الدين أما بعد سيقول المصنف رحمه الله باب الشجاج وكسر العظام هذا الباب يختص بالديات المتعلقة بالشجاج فيما ورد التقدير فيه من الشرع وكذلك أيضا بيان حكم كسر العظام وما يجب فيه من الحكومة والتقديرات الواردة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين وقوله رحمه الله الشجاج جمع شجة تقول العرب شج المفازة إذا قطعها فأصل الشج في لغة العرب القطع والشجاج لا يكون إلا في الرأس والوجه ومن هنا تختص الجناية بالجناية على الرأس والوجه وتشمل الشجة ما كان في مقدم الرأس عند وما كان في وسط الرأس عند الهانة وما كان في القبال وهو آخر الرأس وكذلك أيضا تشمل الشجة ما كان في أعراض الرأس مثل أن تكون في العظم الذي يلي الأذن سواء من الأذن اليمنى أو اليسرى فكل هذا تقع الجناية عليه وتسمى بالشجة فتارة تكون جرحا للجلدة وتارة تنفذ من الجلدة الى اللحم وتارة تنفذ من اللحم الى العظم وتارة تكسر العظم وتشمه وتارة تنقله تكسره وتهشمه وتنقله وتارفا تصل الى خريطة الدماغ كما اذا كانت الضربة في جهة الدماغ هذا بالنسبة للشجاج في الرأس كذلك في الوجه في الوجه يشمل اللحيين والخدين والوجنتين وكذلك ايضا الجبهه واستظهر طائفه من العلماء الانث بترى فكل هذا هذا كل هذه المواضيع الجناية عليها تكون على الترتيب الذي سنذكره ان شاء الله تعالى وفيها المقدرات الوارده في السنه على الرسول صلى الله, الله عليه وسلم أو بسمة الخلفاء الراشدين المأمور باتباع سنتهم وهديهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وأما العظام فجمع عظم ومراد هنا كثر العظام هي الجناية على العظم بكسره فتارة تكون الجناية بهشم العظم وتارة تستفعل فتهشم العظم وتكسره ثم ينتقل العظم حيث ينفصل بعضه عن بعض والعظم تارة يكون في الصدر وتارة يكون في الزراع وتارة يكون في الفخذ وتارة يكون في الساب إلى غير ذلك من المواضع التي تكون فيها العظام يقول رحمه الله باب الشجاج وكسر العظام أي في هذا الموضع سأذكر لك جلة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالجناية والاعتداء بالشجاج وكسر العظام ثم هذه الجناية تكون عمدا وتكون خطأا ومن أنثلتها في العمد لا إشكال أن تحصل الخصوم بين الرجل والرجل فيأتي والعياب بالله فيضربه على رأسه فيشج رأسه شجة تدميه يعني تسيل الدم أو شجة حارصة أو قاشرة تقشر الجلد ولا يسين معها الدم وتارة تكون شجة تغوص تكشف اللحم وتصيبه وتارة تكشفه وتصيبه وتغوص فيه وتارة تكون الشجة بالوصول إلى العظم دون قصته حتى تحول القصرة دون ما كل هذا يقع بالعمد ويقع بالخطأ مثل حوادث السيارات فلو انه كان يقود سيارة فانقلدت به وبمن معه فاصابت من معه شجة قشرت جلدة رأسه او ادمت يعني ثالت دم منها او كسرت عظامه فهذا من الخطأ او طبيب يعالج فاخطأ في علاجه فترتب على هذا الخطأ ضرر في العضو وحصل منه جناية من هذه الجنايات كذلك يعتبر من الخطأ او كان رجل بجوى الرجل يحمل متاعا ثم افقط المتاع على غيره فشجه وقس على هذا من الصور في جنايات في الاخطاء التي تقع بين الناس كل هذا له احكام خاصه في العمد طبعا يختلف العلماء في بعضها يقولون في القصاص وبعضهم لا يتاسف في القصاص لانه لا نصطيع ان نفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه بالمماثله فمثلا لو كانت الهاشمه الهاشمه تكسر العظام وتكسر العظام فلا نستطيع بذلك النظر بالجاني إذا كان متعندا ضربة مثل ضربته بحيث تكسر نفس العظام وتصل إلى ما وصلت إليه الضربة الأولى في الجناية ومن هنا يفقط القصاص وينتقل إلى الأرش إلى الحكومة إلى الدية على حسب نوع الجناية فهذه الأشياء التي سيذكرها المصنف في الشجاج طبعا تشمل عشرة أنواع منها الخمس التي لا تقدير فيها ومنها الخمسة المقدرة فهي عشرة أنواع من الجنايات في الشجاج وما يتبع وهي الجائفة التي تكمل العدد عاشر وفي بقية البدن لا تكون هذه الأشياء الخمسة التي لا تقدير فيها كما سنب عليه إن شاء الله في موضعنا قال رحمه الله تعالى الشجة الجرف في الرأس والوجه خاصة الشجة الجرف في الوجه والرأس خاصة أو في الرأس والوجه خاصة هذا عليه جماهير السلف والخلف والأئمة رحمهم الله وأصله قضاء الصحابة رضوان الله عليهم أنهم خصوا الشجة بالوجه والرأس وله أصل في اللغة ومن هنا قالوا إن الجناية بالشجاج تختص بالضربات في الراس والضربات في الوجه على ما سبق ديانه يستوي في هذا أن تكون في الرأس في أوله أو في أوسطه أو في آخره أو في جوانده لكن اختلف في في آخر الرأس فهل آخر الرأس مما يلي الرقبة وهو العظم المتدلي هل يعتبر من الرأس أو يعتبر من الرقبة فالرقبة لا يعتبر فيها انشجاج سواء من جهة ما اقضل او ما اجبر فالجناية عليها لا تأخذ حكم الجناية على الرأس والوجه وبالنسبة للوجه يشمل ما ظهر وحصلت به مواجهة وما كان تحت الحنك او تحت اللحيين او تحت الدقن ما لا مواجهة فيه فانه اخذوا حكم الوجه ما لم يصل الى الرقبة إن وصلوا إلى ففيه الحكومة على ما سنضينه إن شاء الله تعالى وهي عشر وهي أي الشجاج, أو الشجاج <تصفيق> وهي أي الجنايات المتعلقة بالرأس والوجه عشر إجنان قبل البيان والتفصيل وضيننا أن المراد به استحبار الذهن وتهيئته لما يذكر بعد ما الحارسة وهي التي تحدث البلد أن يتشقه قليلا ولا تبنيه هذه العشر في الحقيقة المصنف رحمه الله رتبها هي خمس وخمس يعني مقسمة إلى قسمين الخمسة الأولى التي فيها الحكومة وليس فيها مقدرة ولدية والخمس الثانية فيها مقدم وهذه الخمسة الأولى إذا أراد طالب العنى يضبطها ليعلم أنها مرتبة لبعضها يعني المصنف رحمه الله من دقة وحسن بيانه أنه ذكرها مرتبة فراع ترتيب الوقوع على حسب الجنايات من العلماء من عكس تقدم الخمس المقدرة على الخمس التي لا تقدير فيها وهذا من داب العناية بالأهم وهو الذي فيه المقدر شرعا لكن الحقيقة المصمف في طريقته أنسب وأدق في البيان والتوضيح هذه الخمس بالتدريج طبعا الحارصة وتسمى القاشرة وهذا في لسان العرب وفي السرعة إنمة اللغة ومن يشتج بتفسيري كالأصمعي وغيري رحمه الله هي الجرح الذي يكون في الوجه والرأس في الوجه او الرأس يقصر الجلد ولكنه لا يخرج معه الدم فلا يدمي فلو انه ضربه على رأسه ضربة قشرت جلدة الرأس ولم يخرج الدم منها هذه تسمى بالحاصرة وبالقاشرة فهي أصلها من الحصر وهو الشق يقال حصر التوبة إذا أشقه معل. ثم البازلة الدامية الدامعة ثم البازلة الدامية الدامعة ثلاثة أصناء لها النوع الثاني أن يبربه على رأسه أو وجهه ضربة تقشر الجلد ثم يخرج الدم اليسير فهي دامعة فهو يخرج يسير مثل دمع العين ودامية لأنها أدمت فأصالت الدم منه و البازلة لأنها بجلت الدم هذا هذه المرتبة الثانية من الجناية الأولى تقشر الجلد والثانية تقشر الجلد وتدهي بمعنى تسيل الدم معنى وهي الذي يتيل منها الدم فقالوا دامعة لأن الدم يسلها قد ينفل الدم إذا خرج من العين وبازلة لأنها بذلت فأخرجت بذلت الدم ودامية لأنها أجمت يعني أخرجت دمه ثم الباضعة يلاحظ يعني هنا في الحاصرة طالت أو قصرت يعني مثلا لو أنه قشر جلدة رأسه بقدر مثلا أنمنتين أو قصر جلد رأسي جلد رأسي بقدر ام لا واحد طولها وصغرها وكبرها هذا لا تاثير له يعني المعنى واحد والحكم واحد ما لم تتعدى فتنزل الى الوجه وتصبح في الراس باذله وفي الوجه باذله أو حاصره في الراس وحاصره في الوجه أو تكون في موضعين من الرأس فتكون في ضربة في شق الأيمن من الرأس وكان في الشق الثاني من الرأس وكلاهما حاصرة فهما حاصرتان وهكذا إذا كان خرج الدم من اليمنى وخرج من اليسرى فهما بازلتان وداميتان ودامعتان فإن خرج الدم من واحدة ولم يخذ من الأخرى فحاصرتهم وبازلة معنى ثم الضضعة وهي التي تضع اللحم هذه الدرجة الثالثة فبعد أن قشرت جلده وأدمته ضضعت اللحم وقصت ضضع القطع من قوله عليه الصلاة والسلام إنما فاطمة ضضعة مني يعني قطعة مني وقوله عليه الصلاة والسلام حينما سئل في حديث طلق بن علي رضي الله عنه أن نستذكر أن ما هو ضضعة منك الضبعه الضبع القطعه هي السكين التي يقطع بها كسكين الجراح واللحمي فالضبعه تقطع اللحم لكن لا تغوص فيه يعني تاتي الى مشارب اللحم وتقطع فيه نعم الذرجه الثالثه نعم ثم المتلاحمه وهي الغائصه في اللحم ثم الماء وهي الغائسة في اللحم طبعا المتلاحمة درجتها فوق الضاضعة الشق فيها أمكن ويأتي بالضربات الشديدة سواء في الوجع أو في الرأس سواء بالخطأ أو العمد فتبضع اللحم تبضع اللحم ثم تغوص فيه كما لو ضربه بالسكين أو بآلة حادة وغافت هذه السكين في لحنه دون ان تصل الى العظم فهي متلاحمة ثم السمحات وهي ما بينها وبين العظم إشرة رطيقة فإن فلا تخلو من حالتي إما ان تغوص ولا تكشف هذه القشرة وهي السمحات فلا تقارب العظم فلو كانت نسبة اللحم كثيفة نوع الماء في نصفها أو في ثلثيها فهي متلاحمة ما لم تنطهي من اللحم وتصل على مشارف العظم فهنا جلد رقيق قسرة رقيقة أشبه بالماء أو بالزجاج حينما ترى ترى العظم من ورائها هذه تسمى السلحاق معروفة فوق العظم هذه السلحاق إذا جاوز النحم وصل إليها فإذا وصل إلى السلحاق فإنها درجة رابعة وحينئذ تكون يقال لها المنطاة ويقال لها السلحاق وتسمى بالمنطاة ذكر بعض العلماء أنها المنطاة كما تنذب الشافعية رحمه الله وقال لغته في الحجاز فيها والفنحاق هي القشرة التي على العظم فهذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة هذه الخمس الجنايات لا مقدر فيها في شرع الله عز وجل وعن بعض الصحابة رضا الله عليهم تقدير في بعضها عن زيد رضا الله عنه لكن تكلم بعض العلماء في ثبوت ذلك عن زيد ولكن للعلماء في هذه الخمس وجهان الوجه الأول يقول هذه الخمس فيها الحكومة وليس فيها تقدير شرعي وحينئذ نقدر هذه الجناية في عليه ننزل منزلة العبد سنقدره قبل الجناية ونقدره بعد الجناية ثم نوجد على الجاني أن يدفع الفرق بينهما ثم هذا التقدير طبعا يتأثر بالشين يعني ربما يأتي يضربه برضا فيها حاصرة فتشين وجها يعني اذا شوفي وانضمن الجرف وبرئ تبقى آثار تشين الوجه لان اذا كانت في الوجه تشين واذا كانت في الرأس هي مستكرة وللعلماء في هذا الشين وجهان بعض العلماء يقول تقدر الجناية حكومة ثم يقدر الشيء استقلالا يعني ينظر إلى أثر هذا الشيء ويدفع له حقه فيه للعلماء في هذا قلنا وزهان الوجه الأول حكومة والتقدير كما ذكرنا سواء قلنا مقدر الشيء أو نجعله تابعا لأن التابع تابع التابع. الوجه الثاني يقول إن هذه الخمس لها نسبة من الموغشة فنعطيها اذا كان في الموضحة خمس من الابل فهذه الخمس نقصد الجناية على حسبها فنجعل لكل جنايتنا قدرا ينزل على حسبة الخمس من الخمس يعني عن البعيد حتى تصل الى حد الموضحة والوجه الاول الذي اختارها المصنف رحمه الله اقوى ان فيها الحكومة وفي الموضحة وهي ما, ما توضح اللحمة وتبرده خمسة أبئرة الآن انتهينا من الجد واللحم وجاءت السمحاق فان تطوأ فال... فالآن ننتقل إلى الجناية على العظم فانتهت الجناية عند السمحاق والعظم سليم لم يأتي شيء فان تطورت الجناية ودخل إلى العظم فهشمه وكسره كثرا يسيرا او كثيرا متفاحشا منحصرا في الموضع او متفرقا في نفس الموضع فانه تكون الهاشمة يعني تكون الجناية بالهاشمة والهاشمة بعد الموضحة قال رحمه الله معنا ثم الهاشمة وهي التي توضج الهاشمة وتهشمه وفيها عشرة أبعرة الموضحة توضح العظم الهاشم توضح العظم وتهشمه والهشم الكسر بالعظم هشم العظم كسره ويقال هشم الشيء إذا فتته وكسره ومنه هشم الثريب ولذلك سمي جدا النبي صلى الله عليه وسلم بهاشم لأنه هشم الثريب لأيض الناس في مكة من كرمه فكانت مفخرة له الشاهد ان الهاشمة هي التي تهشم العظم فتصل الى العظم في الوجه والراز وتهشمه فيها عشر من الابين قالوا خمس للعلماء في هذه العشر وجهان الوجه الاول ان خمسا من العشر لكونها أوضحت العظم والخمس الثانية لأنها هشمت العظم هذا الوجه الأول الوجه الثاني يقول لا في الهاشمة عشر من الإذن ولا يفصل فائدة الخلاف بين الوجهين أنه لو ضربه فهشم عظمه دون أن يجرحه يعني هشم العظم داخل الجلد دون جرح فعلى القول الأول لا يجب عليه إلا خمس من الإبل لأنه لم يقع إلا الهشم ولم تقع الموضحة وعلى القول الثاني الذي يقول من هاشن ثابت عليه عشر من الإبل سواء كان هناك جرح وإضاح للعظم أو لم يكن هناك جرح وإضاح للعظم الموضحة فيها خمس من الإبل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والأصل في ذلك كتاب عمر بن حزم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه والذي تقدمنا وبينا أنه الكتاب الذي أجمعت الأمة على تلقيه وعلى قبوله وضربه العلماء مثالا للحديث الذي أغمت شهرته عن طلب إسناده وحصنا إنه الحديث كنينان تنيني وغيره إسناد هذا الحديث والعمل عند العلماء على هذا الحديث حديث عمره بحزن رضي الله عنه في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم له في الديات ومقاديرها هذا الكتاب فيه وفي الموضحة خمس من الإبن وفي الموضحة خمس من الإبن وسكت عنه عليه الصلاة والسلام عن الهاشنة فلم يرد عنه عليه الصلاة والسلام الحديث صحيح يبين حكم الهاشنة ولكن جاء عن أصحابه رضي الله عنه وقضى زيت ابن ثابت وهو الصحابي الفقيه رضي الله عنه وارضاه ولم يعرف له مخالف أن الهاشمة فيها عشر من الابن وبناء على ذلك جرى العمل عند أئمة الإسلام خلفا وخلبا على هذا القرن من فيها عشر من الابن هناك من خالف من العلم رحمه الله وقال إن فيها حكومة تقدر وقدر النجن قبل الجناء وقدر بعد الجناء كما سيأتي إن شاء الله ديال الحكومة كما هو مدى بنالك الله وغيره والصحيح ما ذكرناه معي. ثم المنقلة وهي ما توضح العظم وتهشمه تنقل عظامها وفيها خمسة عشر من الابد ثم المنقله المنقلة والمنقلة هي التي تنقل العظمه من مكانه فيلاحظ أن الضربة في الهاشمة من الضربة في المنقلة فالمنقلة ضربة قوية تهشم العظم فتصر عن بعض حتى ينتقل إذا كانت في العظم مثل ما موجود الآن عن طريق الأشعة يتضح انتقال العظم عن مكانه وكانوا في القديم يعرفون ذلك بالسبر لأنه يكون فيها جرف ويلاحظون العظم ويلاحظون انتقاله في الكسر من أهل الخبرة كالأطباء فالمنقلة فيها خمس عشرة من الإبل كما جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم فإذا ضربه في رأسه أو ضربه في وجهه فكسر عظمه شجه وكسر عظمه ونقل هذا العظم المكسور وانتقل هذا العظم فإنه حينئذ لأن الكسور تكون متقابلة ينسم العظم ولا يتنقل وينسم العظم هشما قويا يفصله عن ما جاوره وحينئذ ينتقل فإذا حصل هذا الهش لهذه القوة ففي خمس أشرة من الإبل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأولون الذين ثبت ضيان هذه يقولون المنقلة خمس من الإبل للموضحة وخمس من الإبل للهاشمة لأن هاشمة العظم وخمس لكون العظم انتقل هذه خمس أشرة من الإبل يجعلونها على هذا الوشح وفي كل واحدة من المأمومة بالزامغة تنث الديام وفي كل واحدة من المأمومة والدامرة أم الشيء أصله وأم الدماغ خريطة الدماغ فإذا ضربه ونعياذ بالله على دماغه جهد دماغ ضربة أوضح عظم الدماغ وكشفت خريطة الدماغ فإنه في هذه الحالة إذا كشفت خريطة الدماغ يقال لها مأمومة وأم الدماغ وآمة هذه جناية فإذا لامست الدماغ ووصلت إلى الدماغ يقولوا لها دامغة المصنف قال المأمومة والدامغة وفي الحقيقة من العلماء من يذكر المأمومة ولا يذكر الدامغة لأنهم قالوا يقولون غالبا إذا وصل إلى الدماغ يقتل إذا جاءت الضربة إلى الدماغ ما تقتل لأن في مقتل وغالبا ما تخلث أضرارا في يعني توجب الديات مثل أن تخلصه والعياذ بالله لا يتكلم وصحصا لا يسمع خاصا إذا جاءت على مواضع فيها الحواس فالشاهد عندنا أنه إذا ضربه على دماغه لضربة كشفت خليطة الدماغ فحينئذ يجب عليه ثلث الديات وهذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمر الحزم أن المأمومة فيها ثلث الدين الموضحة والهاشنة والمنقلة والمأمومة طبعا يستوي فيها الذكر والأنثى يعني فيها مقدرات من أسأل الذكر والإناث لكن تكون الأنثى على نص من الذكر فتحق تقدر على النفس على الأصل الذي قدرناه أن الأنثى يكون لها النفس ومن أهل العلم يرى أن عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث وهذا في حديث السنن عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها وفي الجائفة الثلث الديت الجائفة قد تكون في غير الراس وال والوجه. تكون جائفه في البطن وجائفه في الصدر وتكون جائفه في صدره النحر وتكون جائفه في ال... بين السبيلين الجائفه تكون في غير الوجه والراس وهذه الجائفه فيها ثلث الديه فلو طعنه بسكين ودخلت السكين إلى جوفه فأبانت أحشاءه فهي جائثة وهكذا لو ضربه من ظهره فأظهر عظمه فهي جائثة ولو ضربه على صدره فأبان جوف الصدر تجاوه في الصدر فهي جائسة ولو ضربه بين السبيلين فنفذ إلى مجرى البول ففي وجهان عند العلمة رحمه الله من أهل العلمة قالناها جائسة كالضرب في جهة العجام سواء من الذكر أو الأنثى فالشاهد أن تكون في غير الوجه وتكون في غير الرأس وفيها ثلث الدياء نعم وهي التي تصل إلى باطن الجوف باطن الجوف من جهة البطن من جهة الصدر من جهة الظهر وغالبا ما تكون بالآلات الحادة وممكن تكون بغير آلة حادة وفي وكل واحدة من الترقوتين بعير وفي الضلع فعظام الصدر لو كسر منها عظما ففيه دعيف وهذا في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي سنة راشدة عمرية لا مخالفة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد امرنا بابتباع سنة لأنه كتب إلى عامله رضي الله عنه وأرضاه أن الضلع فيه جمن فإذا كسر أحد أضلاعه فإنه يجب عليه ضمان الكسر بجمنه لكن لو انه كسر هذا العظمى او هذا الظلع ثم برئ مستقيما فلا اشكام وإن برئ مشوها معوجا ففيه وذهان للعلماء من من قالوا اخذ فقط المقدر ولا شيء زائد والصحيح ان فيه حكومة في الشيء الصحيح ان الحكومة في هذا تتفع الشين وتتفع الظهر وتتفع الألم فلو أنه كسر عظم الظل أو مثلا ترقوة فحصل شيء مثلا في الترقوة ينعقد العظم وتصبح مثل الكرة موضع الإصلاب مثل الكرة عند الانتحان هذا الشيء يقدر بشكومة ننظر إليها أهل الخبرة وسيأتي معناة حكومة فنقدر كم تضرر وكم نصفة هذا الظهر فيعطى حقه في ذلك لو حصل أيضا ألم برئ ورجع العظم على صدته ولكن يوجد ألم في الموضع إذا قام إذا قائد إذا, إذا تنفس منظر في هذا الألم وقدر به ويقدر له حقه وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع عظمي الذنب والعضد ويلتقى اذا جبر ذلك مستقيما بايران الله يرحمه الله وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع عظمي الذنب والعضد وفي كسر الذراع لو كسر ذراع عظم الذراع اذا كسر عظم ذراعه وهو العظم الجامع الزند والعبد طبعا الساعد الزندان هما عند نصف الكف نصف الكف مع الساعد هما الزندان زنداء الأعلى والأسر فهذين العظمان النافئان هما زنداء اليد يلي الزندين الساعد إلى المرفق الذي يرتفق به الإنسان الذي أمر الله بغسية الوضوء الذي يحد غسلين في الوضوء هذا كله يسمى بالسائد فعظمه في ما ذكر رحمه الله اقرأ وفي كتل الضراء وهو السائد الجامع عظمي الزند والأبد والفقر إلى جبرا ذلك مستقيما دعيران فيه دعيران يعني في السائد وفي الزند وإذا كانت زند... الزندان آه... ثم في فيهم أربعة وهذا له أصل من كتاب عمر أيضا رضي الله عنه آه... فإنه كتب إلى عامله آه... بذلك ومن هنا عن به جبهور العلماء رحمه الله على أن فيه دعيرين نعم <تصفيق> وإستخد إذا جبر ذلك مستقيما إذا جبر ذلك مستقيما يدل على أن المصنف يرجح من من يقول بالحكومة في الشين والألم والضرر بعد البر يعني إذا حصلت الجناية وانكسر العظم ننتظر إلى أن يشفى ويبرأ فإذا سفي والتحم العظم ننظر في هذا العظم الذي التحم إن انتحم مستقيما لا وجاد فيه ولا ألم معه ولا شيء فلا إشكال أحكمنا بهذا المقدم وأما إذا جبر معوجا أو جبر وفيه شيء فيه أو فيه ألم قدر قدر الزائد بحقه حكومة ومن هنا نصف النصر رحمه الله على قوله مستقينا إذا جبر ذلك مستقينا كذلك أظم الفخذ ذكر فيه البعيرين إنه إذا جنع على عظم الفخذ قال فيه بعيران وهذا كل مبابل الحاق لأن عمر رضي العام لم ينص على عظم الفخذ ولا تمه في حكم عظم الساعد والزندين والمنافع فيها في النصف كالمنافع ومن جزء المفاصل التي ارتفق بها معا وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه شكومة فقد ذكر المصنف رحمه الله الواجدات المقدرة في الاعتداء على الأنفس والأعضاء وضينا فيما مضى ما ثبت من النصوص وجلت عليه الأدلة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في المقدرات وأحكام الجنايات هناك جنايات لا تقدير فيها وهي ما أدى ما ذكر مما له أصل مقدر فلو أنه جرحه جرحا لا تقدير فيه أو ضربه ضربة على مكان أو رمت المكان وحصل ضرر لا تقدير فيه في الشرع فما قال رحمه الله ما أدى ذلك أي من الشجاج والكسور والجراحات فهي الحكومة الحكومة أن يقدر هذا النجم عليه منزل منزلة العرب فيقدر قبل الجناية ويقدر بعد الجناية وينظر كم أنقفته الجناية من القيمة وهذه النشرة تكون مقدرة من البيئة من بيئة النجم عليه وسميت بذلك أنها حكومة لأنها راجعة إلى الحكام وهم القضاة فلا يقدر هذا التقدير ولا يجتهد هذا الاجتهاد ولا يبين حكم هذه المسائل إلا الحكام والقضاة ومن هنا وصفت بكونها حكومة بيّن رحمه الله أنه يرجع فيها إلى حكومة عدم يطالب القاضي من له خبرة ومعرفة بتقبيل النجن عليه على الوجه الذي ذكرناه ثم إذا فدت ذلك القدر شكم به وسيضير المصنف رحمه الله ذلك بالنثال والحكومة أن يقوم النجني عليه فأنه عبد لا جناية به لا جناية به فمثلا كان يقدر به أفألف نعم ثم يقوم وهي به قد قرأت وهي به أي الجناية قد قرأت أي بعد القرأ فينظر ماذا حدث في الجسم او في العضو من المقف فإذا قوم قبل الجناية بمثلا مئة ثم قوم بعد الجناية بخلف وتسعيل أو مثلا سبع وتفعين ونص يكون نص نص العشر يكون قد عنقصته نص نص عشرين فيجب في ذلك القدر الذي عنقصته من البيئة لما لا تقدير في ذلك في تلك الجماعة ويشترط في هذا أولا أن يكون العضو أن تكون الجناية لا تقدر في هذا الشر هذا محل التفاق على أن هذا الأمر هو حكومة يختف بالجنايات التي لا تقدير لهذا الشر هذا أول شرط الشرط الثاني أن يكون من ذو الخبرة والنظر والمعرفة وقال لهم قدروا قبل الجناية وقدروه بعد الجناية وانظروا نصفة النقص هذه النصفة تكون مدية الشخص المجل عليه ذكر كان او أنت يعني يستوزي ذلك أن يكون مجل يعني ذكر أو أنت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من البيه ما نقص من القيمة فله مثل نسبته من البيه سأذكر هذا بالمثال قال رحمه الله كأن كان قيمته عبدا سليما ستين وقيمته بالجناية خمسين ففيه سبس ديته إذا كان, كان تلقيها تساوي ستين يعني عادل ستين ألف ريار ثم بعد الجناية أصبح فمعنى ذلك أنها أنقصته الأشرة التي هي ست في القيمة العشر ست عادل ست فحينئذ يجب على الجاني أن يدفع له ست يكون عليه أن يرفع سبس ديتي وهنا بالنسبة للحكومة يكون المولى أصل والرقيق أصل والحر مبني عليه والعكس بالنسبة للبيات يكون في المقدرات والأعظام المقدرة يكون الحر أصل والرقيق مبني عليه نعم. إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ, فلا يبلغ بيها المقدة مثلا لو كانت الجناية على أصبع من أصابعه وهذه الجناية ليس لها تقدير معنى أنه ما قطع الأصبع كاملا نظرنا إليه في بعض الأحيان يكون الرقيق مثلا ذات صمعة وإذا قدر قدر مثلا بالجناية قبل الجناية طبعا الاصل قدر بالمئة على انه بالمئة ثالثة ثم انقصته الجناية الربع وهذا اصلح بخمس وسبعين ستساقين الف اذا انقصته ربع قيمة يعني لو, لو حصل هذه الجناية في اصبعه ومقدر على انه كاتب عنده صنعة كاتب او عنده صنعة في يده ينتفع بها فانقصته مثلا الربع. في هذه الحالة الأصبع لا تعادل الربع لأن الأصبع لو قطعت كامنة في عشر فلا تبلغ الحكومة أو مقدر الحكومة لا يبلغ دية العضو الذي فيه الجنان وهذا أصل شرعي وبناء على ذلك ينقص من هذه الحكومة حتى تصل إلى أقل من عشر البيئة من لا يعقل أن الأسلع موجود فلو قطعت كل الأسلع كاملة فكان بيع أسل البيع فكيف ما قلناه بالجناية بالحكومة يقدر أكثر من مقدر شرعا والأسلع موجودة هذا يخالي الشرع الله عز وجل ومن هنا الشرط العلماء رحمه الله شرطا في الحكومة هذا الشرط الثالث ألا تبلغ او لا يبلغ التقدير أكثر من قيمة العظى الذي فيه الجناية نعم بسم الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزر لكم المثوبة والأجر فقالك الشيخ كورسائل ذكر المصنف في حد الهاشمة عشرة أبعرة وفي المنطلة خمسة, خمسة عشرة من الإبل السؤال المعروف عن الأبعرة هي من الإبل أما الإبل في حد الهاشمة والأنثى في ذلك الفرق أسرح وصح الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه في الحقيقة هذا ملاحظ والأصل في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد التعبير بالبغير إنما ورد التعبير بالإبل قال خمس من الإبل وعلى هذا العدراء قد في تسامح من مؤلف ولا يعتبر يعني المعنى الذي ذكرته والله تعالى أعلمنا أستاذ رسول الله فضولة الشيخ لو طلب النجم عليه من الجانب تكاليف العلاج بدلا من البيع هل يرضى ذلك؟ نعم لذا أراد أن يخالف شرع الله يجتهد من عنده ويعبث بالأحكام الصرعية. ما هذا أحكام سرعية ما فيها تلاعب لا ينظر لا إلى أجرة الطبيب ولا إلى تكاليف العلاج هذا دين وشرع جاء بهذه السفة ينفذ هذا الوارد كما ورد كون يقول أولو تكاليف العلاج أو قيمة العلاج ليس نحقي ذلك الذي له هذا المقدر يعني هذا الذي حكم به الشرع ليس له غيره حتى ولو كان تكاليف العلاج أكثر العدرة بالمقدر شرعا قليلا كان أو كثيرا لأنه لو فتح هذا الباب قد تكون تكاليف العلاج لا تساوي شيئا ولذلك الشريعة لا تنظر إلى تفاوت الأزمنة وهذه من سنو منهج الشريعة أنها أعطت أحكام تقديرية والغالب سكان الله العظيم الآن لو جئ تنظر تجد لغالب الأحوال أن هذا المقدر يعادل العلاج وزيادة وهذا نعرفه من خلال الفتاة ومن خلال أسريك الناس نجد هذا ونعلم وعلى كل حال هذا غير الوارد وتكاليف العلاج ليست بواردة إنما الوارد أنه يعطيه حقه الشرعي سواء كان قليلا أو كثيرا وعليه أن يرضى لحكم الله سبحانه وتعالى والله تعالى علم أستاذ رحمه الله فضيلة الشيخ كل السائل تعبدت النسخ في قول المصنف رحمه الله في تغريف الموضحة وهي ما توضح اللحن وفي بعض النسخ ما توضح العظم أيهما أصح أسابق. الصحيح ما توضح العظم وهذا استدركه الشراح رحمه الله وقال إن هذا موجود في النسخ ولكن الصحيح ما توضح العظم وهذا هو الذي ذكره وإنة اللغة والاحتجاج في هذه التفسيرات مرد إلى إنة اللغة منور إضاحة العظم ليس وحده القاشرة إضاحة اللحم القاشرة تقشف وتوضح اللحم ومع ذلك ليس فيها ما في الموضحة الموضحة هي التي توضح العظمة وعبارات النسخ توضح اللحم خطأ ونبه على ذلك والله تعالى أساء الله فضيلة الشيخ يقوم السائر تبنض أم من العمر خمسين سنة كانت تفتر في شبابها من الساعة وبعد زواجها أفطرت في ولادة إخوة لي وكانت تجهل القضاء في الأيام وهي الآن مريضة حيث عندها القلب والضغط وتجلط في الدم أفيدون في قضاء هذه الأيام أسانكم الله أولا لا ينبغي للمسلم أن يتساهل في حقوق الله عز وجل الصوم إذا وجب على المسلم فهوضين ودينا لله عز وجل وقد قال صلى الله عليه وسلم حينما سأله السائل كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أمي ناتت وعليها صوم أفأصوم أنا قال رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي قالت نعم قال فدين الله أحق أن يقضى الله أحق بالوفاء وحق القضاء ولا ينبغي للمسلم أن يتساهل في حقوق الله عز وجل سواء كانت كفارة في الصوم أو كفارة في الحج أو كفارة في العمرة أو كفارة في سائر الأمور التي تجدها الكفارات لا يتساهل في هذا حتى قالوا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن مرمونة بدينه حتى يؤدى عنه يقولون أن الإنسان والعياذ بالله قد يرهم عن كثير من الخير بسبب تعطيل حقوق الله عز وجل وحقوق الناس وإذا تجد الديون في بعض الاحيان لا يستطيع تحصيل اشياء من الخير كان يحصلها قبل دينه وقبل انشغاله بذمته للناس فجد نفسه قبل دينه من الناس مستجنا ومنشرح ومنطلقه ولكن ما هي قاعدين حتى يصلح كل مرغوب وهذا مشتق قوله نفس المؤمن مرهون والرحمن حب ولذلك ينبغي المسلم أن يبادر بسبب حقوق الله عز وجل فإذا تساهم وفرط لم يأمن أن يأتيه المرض أو يأتيه البلاء أو يتقدم به السن حتى يعجز عن أداء حق الله وحينئذ تكون الحالقة حالقة الدين لا حالقة في الشعر فيخرج من الدنيا وقد فرط في حق الله حتى أصابه الصبر فحيل بينه ودين الوفاء ودين رد الشقوق والقيام بالواجبات وقد وصف الله أهلاً كنا بأنهم موفون بعهودهم ومؤدون للحقوق عليهم فعلى المسلم المسلم أن يتقي الله عز وجل كل واحد منهما في حق الله خاصة وفي الحقوق عامة لأن حق الله أحق الله حق, حق وحق بيعبد وحقاً يؤدى حقه وهو الغني عن عباده في جميع ما أعجب عليه سبحانه وتعالى النقطة الثانية في السؤال المذكور إذا بلغت هذا المبلغ فإن عليها أن تطعم وتنتقل مدى ما أصلحت آجزة عن الصنف إما تنتقل إلى الإطعام عن كل يوم والله تعالى أعلم مع المدى من السفار والتوبة والله تعالى أعلم أستاذ الله فضيلة الشيخ إذا أخطى الإمام في الآية مثلاً في خطبة الجمعة هل يرد عليه أم لا؟ أستاذ الله الصحيح أنه يرد عليه إذا أخطأ في الآية فإنه يرد عليه ويفتح عليه لأن كتاب الله عز وجل تجد صيانته عن الخطأ وإذا كان هذا في الصلاة فمنصح النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس الفجر فارتج عليه في آية ثم لما سلم قال أفن ناشي أبي قال نعم يا رسول الله قال ما منعك أن تفتح علي آنفا فذل على عظمة كتاب الله عز وجل وعظيم حقه أن يصام من الخطأ ومن اللحن ومن القصور الذي يقوم من بني آدم المبني على الجهل والإساءة كما قال تعالى إنه كان ظلوم جهولة فلا ينبغي التسام في كلام الله عز وجل ينبغي الرب عليه وتنبيهه على الخطأ والفتح عليه أم إذا كان هذا في الصلاة فإن ذا في خطوة الجمعة والله تعالى أعلم أثابت من قبيلة الشيخ يقول السائل أسكن ومع زميلي في بيت وأصلي صلاة الليل فهل يجوز أن نصلي جميعا ونوفر مع بعضنا أثابتكم الله يجوز اتفاقا لا قصا فإذا قلت تصلي بالليل وجاء أخوك وصلنا معك فلا بأس كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس رضي الله عنه ما وغيره لكن أن يكون بالترتيب والقصد تقول له إذا صارت الساعة الثانين أقوم وتقوم معي أو إذا صارت الساعة واحدة من الليل فلا لأن الأصل أن القيام المرتب لا يكون إلا في التراويش وقيام رمضان خاصة وأما بقية السنة فإنه فإنها عبادة خفية قصد منها الإخلاص وإرادة وجه الله عز ولا تكون جماعة إلا في الوارد والله تعالى آمن أسابقكم الله فطيدة الشيخ إذا عطس انسان مرات عديدة خارج الصلاة فليشرب تشنيته في, في كل المرة يحمد في الله أسابق الله لا يشرح كيف لا يشرح إذا عطس كبر العطاس طبعا فيه الحديث إن صلى الله عليه وسلم لم يعتص الرجل رد عليه ثم عطص الثاني رد عليه ثم عطص الثالثة قال إنه مصاب فمن آل العلم من قال لا يرد عليه لأنه مريض يدعى له بالشفاء فانتقل من العطاس المألوف المأمور بتشميثه إلى ادعى بالشفاء ومن آل العلم قال من قال إن النبو سلم وصفه بكونه مريضا فبقي الأصل على ما هو عليه وهو التشميث العاطس ولم يسقط هذا الأصل صلوات الله وسلم معرف هذا وحص حال وعلى كل حال إذا شمت هذا أفضل هو إذا قال الحمد لله شمته أن إذا عطسه سكت هذا منه هذا يعني إذا امتنع بعض العلماء يقول إنه إذا كانت الثالثة والرابعة نريضا فلا يقول الحمد لله يعني لا ناصحة نريضا والأمر إذا باقت تسع وإذا اتفق تسع لكن كل هذه الشهادات وأراء وأي ما كان هذا العصر عطف رجل عند رجل فشمت ثم عطفه الثاني فشمت ثم عطفه الثالثة فقال لك يرحمك الله مئة فعطف الراجعة قال اللهم من عندك يعني أصلحت المئة دين كن عطس عندك ولو نظر اللهم من عندك أخف من أن يقول له يرحمك الله من صلى الله عليه وسلم هذا دعاء ودعاء أدعو لك واللي من تدعو له لا يدخل الإنسان بهذا كم هي سعادة للمسلم أن يلهج لسانه بذكر الله عز وجل هذا اللسان الذي تجده يتحدث في أمور الدنيا فلا يكل ولا يتعد ويجد الرجل مع ضيفه وصاحبه وحده يسأله عن ثوبه ومأكله وملبسه ومخبزه وبيته عن كل صغيرة وكبيرة ولا يسأل ولا يمن ولكن لما يريد أن يكرر رحمك الله أربعة مرات خمس مرات تجدت سآمة والملل وهذا حال الإنسان نصر الله سلامه في تقصيري في حق الله عز وجل ولكن للآخرة أهلها سيحفظ المصلم أن يكون متلجدا بذكر الله عز وجل حريصا على هذا الخير يعني شملة العاطس كل ما قال الحمد لله لا تشمت فهم الذكر الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان هناك ستنابع بعض العلماء ما يشغل مثل أن يكون هناك ما هو أشرف مثل اشتغالك بكراعة القرآن اشتغالك بعلم اشتغالك بشيء أوجب وآكد قالوا حينئذ لا مانع أن تأخذ بالسنة وهي أن يشمت الثلاثة الشيطات ثم بعد ذلك يكون الإنسان في العفو والله ادخال عنه الله عبر الشيخ يقول السائل عندي ذنب كل ما أتوب عنه أرجع إليه وادعو الله أن يبعدني عن ولكن كلما أردت الاستقامة لم أثبت على ذلك بما تنصحوني أسابكم الله إذا كان المشتقيم هو السالم من الذنس إما لله وإما إليه راجع إذا كان المشتقيم هو الذي لا ذنب له الذكى فحين إذن الله مشتعله من هو هذا الذي لا ذنب له ولا خطأ عنده ما الله تعالى يقول إن الله يشد التوابين وصفهم بأنهم توابين وبأنهم توابون والتواب فعال أي كثير التوبة وما كثرت التوبة إلا من كثرة الذنوب أخي في الله لا يتسلط الشيطان على قلبك ولا يحلن بينك وضين ربك فالله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وهو سبحانه الحليم الرحيم هل رأيته دفع تائبا عن بابه هل رأيته خيب تائبا في رجائه هل رأيته قطع تائبا من حبته وإنادته إلى ربه كلا والله بل إنه فرح بتوبته وشمله بعفه وحلمه ومنه وكرمه ورحمته أخي في الله تب إلى الله واطهر عدوك إبنيش بالإنادة إلى الله ولا مليون مرة تكذب التوبة صادقا منيبا إلى ربك ولا تبالي يقول لك أنت منافق أنت كذاب أنت غشاش تبت المرة الأولى ثم ترجع تبت المرة ثانية ثم ترجع ثم تبت المرة ثالثة إذا كان الشخص يقع في الزم وبعد فعليه للزم يكره هذا الزم وينقته في جنب الله ويعقد العزم لقرارة قلبه على كراهته وعدم الرجوع إليه فإنه مبشر بخير وهو التوبة من الله فمن تاب وآمن فإنه يتوب إلى ربه متابا يتوب إلى ربه الذي يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قال كل يا عبادي لأنه أهن سبحانه أنه لا رب سواه ولا أمن ولا رجاء لنا في أحد عداه وأخي بالله أصدق مع الله يصدق الله معك ولا تقول تب مئة مرة أو ألف مرة ثم هنا أمر ينضغي التنبيه عليه وأن الشيطان عليه لعائم الله تترى إلى يوم الدين قعد للإنسان بالرسل وأعظم شيء يحدث عليه الشيطان قطع الأبد عن ربه ولذلك وبالأخص إذا كان خيرا صالحا فإنه يأتيه بالذنب ويحول بينه وبين الله فيقول له ترى لو كنت من الصالحين ما أقعك الله في الذنب وإذا كنت صالحا بحق ما أقعك الله في الزلة قلت له الله عدو الله أنه يأفك وأنه يكذب على الله سبحانه وتعالى فإن الله يذكري وينتحن ويختبر وإن التائب موحد لربه لأنه إذا قال رب اغفرني فقد علم أن له رب يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب وينادي الله في ملائكتي يا ملائكتي علم عبدي أنه ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب قد غفرت لعبدي فإذا كان الإنسان في هذا هذه السورة من الفتنة جاء بهذا ثم بعض الأحيان يجعل الإنسان يعود إلى الذنب المرة والمرة المرة في والمرة, في والمرة فيما يقول له أنت لا تصلح أن تكون مع الأخيار اترك الأخيار واترك الملتزمين واترك الصالحين ولا تجس معهم ولا تدنس مجالسهم يعني ما شاء الله غيور على الصالحين ما شاء الله محب للصالحين ثم في عسل لأنه يعلم أنه ما تبتعد عن الصالحين تخطفته الشياطين فأعرض عن سبيل رب العالمين فكانت الهلك وضل للمبيد ما شاء الله سلامه والعافية فيأتيه من هذا الباب ثم هناك ثنف تالث يأتيهم ويقول لهم إذا, إذا أذنب المرة والمرتين والثلاث والأربع يأتي بنوع من الانشراح يخلي بينه وبين الطاء لأنه يعلم ان المعصي يفتحكم في القلب وان قرناء السوق حولك سيأتي ويقول له ويدعل في اليوم واليومين والاسبوع, والأسبوع في نوع يكف عدو الله عنه حتى يأمن ويطمئن يقول له افعل اهدا على انك لا تعود رجعل عليك المواثيق بينك وبين الله انك ما تعود فهذا النسكين من حبه الى ربي وحبه للطاعة وكل هذا يحب الله من عبده لان كل هذه دلائم تبشر بخير بشر أن العبد حب التوبة وحب الإناظة إلى الله فيثي ويقول له قل بيني وبين الله عهد كذا وكذا وعلي المثاق وعلي كذا وكذا ويأخذ عليه العهود المغلظة ثم لا يدسني وبالثاني أن يتسلط عليها أدو الله فينهجم وينكسر وعندها يريد أن يسلخه من دينه بالكلية والعيابة الله. فيقول وأنت فعلت هذا فإذا لا عودة لك ولا رجع كل هذا من الأنامين وكل هذا من الأضاطين وكل هذا من الإرجاث من عدو الله ولذلك على المؤمن أن يعلم من هو ربه الحليم الرحيم الذي يفح بتوبته ويشمله بعفوه وحلمه ورحلته والذي وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى أخي في الله لو تبت ملايين المرات فكل مرة تتوب فيها فاعلم أن الله يعوذك خيرا مما فقد وكل دمج تقع فيه فقف بعد دمج منكسرا إلى ربك وقل يا رب أسأت وأخطأت منك الخير ومني الشر منك الإحسان ومني الإشاءة تب علي يا خير التوابين تب علي وارحمني وأنت أرحم الراحيين واسأل الله عز وجل أن يجبر كسرك في دينك فكم من شخص يقع في الذنب فيقول صادقا من قلبي إنا لله وإنا إليه راجع اللهم اجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وخلفا منها وصفع الشيطان على وجهه واندحر أدو الله مغاظا مهانا بليلا هكذا يكون ولي الله نؤمن ثم قضية الرجوع للذنب بعض الأحيان والعياذ بالله يقتل الإنسان بالدم تلو الذنب قد يكون سببها غيبة الصالحين وقد يكون سببها أذية أولياء الله المتقين لأن أعظم شر ينزل على الإنسان عداوته لله أو لرسوله أو للصالحين من عباده فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح في الصحيح البخاري وغيره يقول الله تعالى من آدى لي وليا فقد آذنته بحض وكان بعضنا شايخنا رحمة الله عليه لما يشك الشخص من كثرة الرجوع إلى بدم يقول له تفقد نشك لابد لأنك آديت وليا من أولياء الله الشخصية ويحمر الجمعة ثم يخرج من الجمعة ويقول الله الخطيب طول والله عندنا إمام مسجد يطول علينا أن يغتاب عبدا صالحا ويقول العبد الصالح في كله لا يناجي ربه ويقول اجعل فأرانا عنا من ظلمان فظلمه بغيبته فلا يؤمن أن يمكن وبدال تنبغي الحذر من التعامل مع الصالحين والأخيار لأن القرب منهم خير لكنه سلاح ذو حدين لمن لم يحصل فرمتهم وكنا نجد مناسا يجلسون في مجالس العلم يكثرون الاعتراض يكثرون الأدية للعلماء والإخوان المطلع بالعلم ما وجدناهم سلكوا سبيلا نصر الله وسلم في الطاعة غالبا ما تأتي نهاياتهم سيئة وغالبا ما يحرم حتى إن الواحد من يأتي ويشتكي ويقص قلبي كنت على حال طيبة ثم أصلحتها أفكر نعم كان الإنسان على حال صالحة حينما كان يحفظ الحقوق والذنم كذلك أيضا مما يبتل الإنسان به ما الدليل على أنه العياب بالله فتن تأتي من أذية أولياء الله والله تعالى يقول في الذين سب أصحاب رسول الله فاستهزعوا به بالقراء وقالوا ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء يكثرون عند الطمع ويقلون عند الفزع وفي بعض الألفاظ يجبنون عند اللقاء فقال فنزل القرآن على, على, على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أدل الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون انظروا كيف جعل الاستهزاء بالقراء استهزاء بالله والرسول لأنه جاء من جهة الدين فكل شخص ينفسد لهذا الدين داعي عالم خطيب إمام تحذر في التعامل معه لأنه ولي لله سبحانه وتعالى قائم لحقه ولما تستهزئ منه في خلال أدائي برسالتي وأمانتي التي يشبه الله عزيزي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله هذا الذي أثنى عليها ربهم فوق سبع سنوات فقال الله تعالى قل أبي الله وآياتي ورسولي كنت تستثير لا تعتذروا حتى لم يقبل منهم مع قد كفرتم بعد إيمانكم لأن الأمر نشأ من الاستخفاج بالدين والاشتقار بالصالحين في في الشخص يلمز جماعة وقد يلمز منهجا من إخوان عندهم أخطاء في بعض الأخطاء يأتي يتهكم بهم ويصخر بهم ويستنزي بأمور قد تكون من أمور الطاعة في شأنهم فهنا تأتي الفتنة والعياذ بالله قال تعالى إن نعف عن طائفة منكم نؤذب طائفة فجعلوا العياذ بالله هذا البلاء والفتنة بسبب تعرض لأولياء الله الزكر وكانوا يقولون من سدى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمن عليه سوء الخاتنة والعياذ بالله ما أقل الله أن تأتيه شص الخاتمة والعياذ بالله أن يتولى هو هذا الرحمن وهذا عرف في أهل البدع صلى الله عليه وسلم والعافية فالمقصود من هذا الحذر فتن هذه يتقع والذلك يجي الشخص يتوب توبة صادقة ومع ذلك يبتلى بها مرة ثانية معاه أن هناك أمر ضين هو بين الله عز وجل فليقل صادقا من قلب اللهم إني أستغذرك من ذنب أو قعني في هذا البناء اللهم ادرك لي برحمتك ونحو ذلك من الدعاء الصادق كذ قطيعة الرحم توجب الوقوع في الفتن تن والفتن والمعاصي تن والمعاصي ولذلك قال الله تعالى فهل عصيتم ان توليتم ان تسجدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعنى أصارهم نشاء الله السلامة للحافظ الصمن وعني البصيرة مع اللعنة وكل هذا جاء بقطيعة الرحم فماذا لكم بعقوق الوالدين وهو أعظم من قطيعة الرحم الرجل يستهزئ بأمه فيكون عاقا يستهزئ بأبيه فيكون عاقا ويفع صوته في وجه أبيه كافح له في وجه يكون عاقا ولربما والعياذ بالله يلمس أباه لمزة في وجهه فيكون عاقا وتبقى جرحا في قلب الأب إلى أن يموت فيكون عاقا والعياذ بالله كلما تذكر الأب آلامها وأحزانها تجدد البلاء على من قالها فالإنسان يحظر في من الناس إن الله لا يذلم الناس ولكن, ولكن الناس أنفسهم يظلمون ما حال بين الإنسان وبين الطاعين للذنوب والمعاصي ولا يتصلب الشيطان عن الإنسان إلا بأقبات ومتبات بينه وبين المؤمنين والمؤمنات فالحذر من هذا كله ومن هنا رصى رسول الأمة صلى الله عليه وسلم أتباعه وعودياءه وأحرابه عليه الصلاة والسلام أن يتحللوا من المظالم فقال من كانت له عند اخيه مظلمه فليتحلل همنا فالتحلل من الظلم والسلامه من الناس خير من الانسان دينه اسال الله بحضره وجلاله توب علينا وعليك وعلى جميع المسلمين وايت ولانا واياك يا ومن, ومن سمع بما تلى به اولياءه ان احفظنا واياك ما حفظ عباده الصالحين بما ولي ذلك هو ارحم الراحمين الله تعالى اسالكم الله قطيده الشيخ لكل سائل بعض الناس يتأخر عن صلاة الجماعة في النسجد ويقيمون جماعة ثانية بعد الجماعة الأم هل أجر هذه الجماعة مستاوية لأجل الجماعة الأولى أخابكم الله هذا فيه تفصيل من حيث الأصل الجماعة الأولى من حيث الأصل أفضل وقد حصلت فدولة أول الوقت وقد قالت صلى الله عليه وسلم إن العبد ليصل الصلاة ومن يصليها في وقتها ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها الثواني بين الجماعه والجماعه خير من الدنيا وما فيها هذه الثواني فقط تنتهي النفس جدان يصلي المسجد الاول في أول الوقت ويصلي المسجد الثاني بعده ويكون الفرق بينهما يسير بينهما كما بين السماء والارض ولذلك سألت النبي يقول عبد الله أبو مصود رضي الله عنه وارضاه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها يعني على أول وقتها هذا أفضل لأعمال الحد لله الجماعة الأولى أفضل وأعظم وأزكى أجرا عند الله عز وجل ومن هنا كان من الخطأ طبعا قولت على أهل الطائق وضعهم متأخنين اختار هذا القول أن يأتي الشخص والجماعة في التشهد فيقف واقف حتى يحدث جماعة ثانية دخولك مع الجماعة الأولى إدراك لفضيلة أول الوقت وحينئذ تدرك حضيلتها ثم بعد ذلك تقيم لنفسك أو يكون بجوار الشخص فتتمون جماعة تتحصل الفضيلة وإن لم تكن حصلا للحكم فهذا أمر يغفل عنها الكثير ومن هنا ينبغي الحرف على الجماعة الأولى لكن الجماعة الثانية تكون أقل أيضا من جهة قلة العدد إن الجماعة الأولى في الغالب جماعة المسجد الأولى هي أكثر عددا وقد قال صلى الله عليه وسلم في هذه الفضيلة الثانية صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاة الرجل مع, مع الرجلين أزكى من صلاته الرجل وما كان أكثر فهو أزكى فالجماعة الأولى أزكى من هذا الوجه إنها سبقت كذلك أيضا ينبغم لنبدأ على أمر وهو قدم, قدم الإنسان في الطاعة فإن إنام النسجد في محافظته على الإنامة أكثر خيرا ممن هو دون. والصلاة وراء الإنام الراتب أن على إنامة الناس وصلاة بهم ومعونتهم على الخير أصلا من الصلاة وراء شخص لا يمي الإنامة إلا في الأحوال الطارئة وهذا راتع قال صلى الله عليه وسلم فإذا كان رمضان فاعتمري فيه فإن عمرة في رمضان كحجة معي فجعل الفضل مذيئ في الطاعة ومن هنا قالوا القدم وكان يفضلون في الآئمة أن الإمام الأخشع ولو لماذا لقى النبي الله في تفضيله للآئمة قال أقدمهم سلما يعني أقدمهم إسلاما فهذه كلها من الفضائل فالإمام الجماع الراتب هذا أكثر فضلا وأكثر طاعة وأحض خاصة إذا كان لا ينسى المأمومين ويأخذ السنة في دعائه له ولمن وراءه فإنه يكون حريصا على الدعاء بالخير والمأمومين فيسأل الله لهم الهداية ويسأل الله لهم الطاعة والخير والبر فالصلاة وراء هؤلاء المتمسكين بالسنة المتمسكين بطاعة الله عز وجل ولكم فيهم حفظة كتاب الله عز وجل القائمين بحقوق الله الداعين إلى الله لا شك أنها أفضل وأعظم وأقرب وأحظى منزلة والله تعالى أهم قبلة الشيخ ما حكم رفع اليدين في التأمين وكذا نسر جسل بعد الكراغ من التأمين أثابت الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ونه أما بعد السؤال العام أن يحيث الأصل المؤمن داعي قال تعالى قد يجيب الدعوتك ما تستطينا وكان هارون مؤمن ولن يكون داعي ومن هنا نص العلماء على أن المؤمن داعي لأنه يقول آمين ومعنى آمين اللهم السجد وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه رفع كفره في الدعاء وجاء عنه ذلك في أكثر من خمسين حديث ما بين الصحيح وحسن وضعيف لما يقبل الانجبار بعضه فهذه سنة محفوظة ما فيها إشكال التافي الصحيحان عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل أشعث أغضر ومد يديه يطيل السفر ومد يديه إلى السماء الحديث إن هذا الحديث في ثلاث خصال يقول علماء من أسباب إجابة الدعاء قال أشعث أغضر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء أشعة أغضر وقد قال الحديث الآخر رب أشعة أغضر ملفوع عند لو أقسم على الله لأبره نعم لأن الدنيا وليت عنه فدفعه أهل الدنيا وأهانوه ولكن الله لم يرفعه ولم يهل بالفتح له أبواب رحمته فلم يجمع له بين همه آخرته ودنياه بل عوضه عن دنياه بأحسن لحوض وأثله وأثنه فَلَوْ على الله لا لَأَذَرَّهِ وَاَسْتَجَابَ دُعَاءَهِ ثانياً قول عليه الصلاة والسلام يطيل السفر ومسافره استجاب الدعاء وإذا كان سفره أبعد فإن الاستجابة أحرى كما ذكر الحافظة الرسل رحمه الله ونقل أنه إن الثالث يمد يديه إلى السماء وقد قال في الحديث الصحيح إن الله حسن حسنه غير رحمه العلم إن الله حيين كريم يستحن لأدي إذا رفع وديه أن يردهما ومن هنا صح صحنا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه رفع كفيه ودعا إلا في العبادات التوقيفية من هذا الصلاة من يرفع ذلك الكف إلا في المواضع التي شرع فيها رفع الكف مثل القنوط وصحنا عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه وذكر الحاضب بن ملقن وحسن إسماد عن أنس بن مالك الرضو عن هذا الرفع انه رفع يديه لما قنت عليه الصلاة والسلام منص الأئمة على من ويسرع للمأمومين ان يرفعوا أيديهم تأمينا بدعاء الإمام في القمود فهذا الرواحة ما في بيش واما مسح الجسد او مسح الوجه في قسطين مسح الوجه في حديث عمر وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في البلوغ ان له طرقا يقوي بعضها بعضا إن من الحديث أصلاً وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع به في الدعاء لم يردهما حتى ينسح بهما وجهه وهذا الحديث أصل في نسوعية نصر الوجه وذكر الإمام الصمآن رحمه الله في السبل وغيره أن هذا من باب الفأل كأنه من ثقته بالله وكمال توحيده وصدق ظنه في الله أنه أصادته الرحمة وأخذ حاجته من ربه فكان أفضل وأشرف شيء ما عفره بالسجود لله هو أن يمسح وجهه هذا إذا صح الحديث لكن الحقيقة لا ينكر على من فعله لأنه أصل ومن العلماء العلماء من ذكر ما هذا يشرع في الدعاء فلا ينكر على من فعله وإن توقف الإنسان تحذي للسنة الأصح فلا بأس لكن لا ينكر على من فعله لأنه أصل وأما بالنسبة لمسح الجسم كله فلا لا يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحفظ الأدلة مسح ومسح الوجه في إشكام فكيف بمسح الجسم كله ولذلك إن كان ولا بد ما سحفظ أن يتكفر على مسح الوجه والله تعالى أعلم ما هو دور المرأة المسلمة تجاه أخواتها من الأقارب والجيران في الدعوة إلى الله هي العسائل المعينة على ذلك وهل المرأة مأجورة على هذه بأهلها وأقاربها حتى وإن رفضوا وعرضوا أسابق الله في الحقيقة الكلام على دعوة المرأة أمر يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى تأسيل ويحتاج إلى شرح وديان لأنه كلما عظم الشيء وجلة مركبته ومنذلة عند الله عز وجل كان أحق أن يوفى حقه ولكن هناك أمور المرأة الصالحة إذا أراد الله بأمته خيرا حبد الدين إليها فشرح صدرها وإطمأن قلبها بذكر الله عجل وجل فإذا أراد الله أن يعلي مرتبتها وأن يعلي منزلتها ألهمها طلب العلم وألهمها أن تتبصر في أمور دينها فتحد العلم وتحد سماع العلم ومذاكرة العلم فتتفقى في أمور دينها وتعرف حلال ربها وحرامة وشرأه ونظامه وتعلم كذلك ما يجب عليها فيما بينها وبين الله سبحانه وتعالى من تصحيح عقيدتها وسلامة و وتعرف على حقوق ربها من الإخلاص بوجهه وابتغاء ما عنده سبحانه وتعالى فإذا أراد الله أن يعلم مرتبتها أكثر هيأها إلى العمل بهذا العلم الذي تتعلم فتجد المرأة الصالحة تبحث عن الخير فإذا وجدت ألمت وتعلمت ثم إذا تعلم ذلك الانت حرصت على التطبيق والعمل فإذا أراد الله أن يزيدها علوا في الدرجة وعظما في الأجر شرح صدرها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأصحت آمرة بأمر الله ما هي تنعمنا الله عنه تقول بقول الله وتنهى عمنا الله عنه وعندها تنال الشكمة التي لا يعطاها ولا يؤتاها إلا من أراد الله له الخير الكثير يؤتل حكمة من يشاء ومن يؤتل حكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وكثيرا من الله ليست في العينة والحكمة المرادية هم العلم علم القرآن والسنة لأن الله أحكم بهم الأمور وقال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت فالدين المستنبط من كتاب الله وصنة النبي صلى الله عليه وسلم محكم في ذاته احكمت آياته واخكمت شريعته يصبح الذي يقص الحق وخير الفاصلين سبحانه وتعالى ومحكم في ديانه ومحكم في تفصيله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته فتؤت المرأة الحكمة وهم شقائق الرجال فإذا أصلحت حريصة بدأت أول ما تبدأ بثل ذات كبدها وأهل بيتها فأمرت طاعة ربها بين بناتها وأبنائها وكانت خير قدوة لهم فكم من أبناء نشأوا على الخير والطاعة والبر حينما تربوا في أحضان أم صالحة وكم من بنات نشأوا عن الخير والبر حينما كانت تتلقفهم الأيد الأمينة من تلك الأم التي تخاف الله عز وجل في أمانتها ورسالتها فتبدأ بأولادها وأبنائها وبناتها فإذا أراد الله عز وجل أن يعني لها الدرجة جعلها داعية في قرابتها فلا تجلس نجلسا إلا كانت مباركة على ذلك النجل كما قال الله عن نبيه يحيى عليه السلام قال وجعلني مباركا أينما كنت وأصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا جعلني مباركا اينما كنت فحملة العلم ودعاة العلم مباركون اينما كان ما داموا انهم يعلمون العلم وينشرون العلم ويقولون بالحق وبه يعدلون فالمراه الصالحه اذا قالت في الخير ودعت الى الخير كانت مباركه اما واجبها تجاه مجتمعها فانها تأمر بما امر الله عز وجل به تنها عن المنكر وحسنا بالكلمه الطيبه بالنصيحه الهادفه بمجامع قلوب بنات المصمين وتحرص على أن تحددهم في الخير وتؤلفهم بالخير لا تكون فضة ولا تكون غليظة ولا تكون منثرة ميسرة لا معشرة مبشرة لا منثرة إذا جاءت المجلس وتكلمت كان كلامها كالغيث لتلك القلوب العطسة الضمأة التي تنتظر ماء الوحي أن يحي مواتها بإن الله عز وجل فتتكلم ذلك الكلام الهادف الكلام المختصر المفيد الجيد وعلى كل مرأة أرابة تسير في هذا المسير أن تكون على بصيرة فالذي ينبغي أن يحذر من في الرجال والنساء في مسألة الدعوة الحذر من فتنة الدعوة فإن للدعوة فتنة قل أن ينتبه لها من يتحمل مسؤوليتها وهي فتنة الغرور بالنس فالمرأة والرجل والداعي والداعية يبدأ الواحد منهم في الوعب والرقائق ثم لا يلبث أن يفكي في المسألة الواضحة ثم لا يلبث أن يجر إلى الفتاوى التي لو عرضت على أئمة السلف لجف الواحد منهم على قدمه خوفا من الله عز وجل ومع ذلك تجده من أجر الناس فيها وهذا هو سبيل الرداء لأن الشيطان إذا يأس من الخير بل أخذ بمجامع إذا عثم الشر أخذ والعياذ بالله المفتوم من جهة الخير على المرأة الحذر هذه الفتاوى العجيبة التي أطلق بعض النساء في الدعوة والعجب والأعجب من هذا الفتنة أن بعض النساء يغررن يقول لهم من قال لكم أن الدعوة خاصة بالرجال ومن قال لكم أنه لا بدنا نحظر عند الرجال وعند المشاخين بغل يكون عندنا مسائخ هذا نحن النساء نحن شقائق الرجال والمرأة مثل الرجل كذا هذه الدعوات والنعارات التي تخالف شرع الله عز وجل في الغلو في أمر المرأة الغلو أقول أن المرأة لا حرج أن يكون داعيات لهم نساء لكن أن تغتر هؤلاء الداعيات تصفح الوحدة منهم وتصدر لكي تفتي في الحلال والحرام يقول ما رجدنا شيخا إذا هذه هي التي تفتي هي التي تعلم وهي التي تجهي وهي التي تقعد وتؤصل هذا الغلو هو الذي ينبغ الحذر منه وهو كما هو موجود في النساء موجود في ولذلك تجد أناسا تتصدرون للدعوة بالوعب ومعرفوا إلا بالخطابة وترقيق القلوب وفجأة أصلحوا يتكلمون في الأحكام وفجأة أصلحوا يفتون وفجأة أصلحك لهم أقوال ولهم حتى إذا نزلت النازل بحث عن في المسألة الله الله رحم الله امرأة عرف قدر نفسه وعد الأمر إلى أهلهم وأنزل نفسه من زلته اللائقة به فإذا كان واعظا وقف عند وعظه وزل نفسه بزمان التقوى وجلس في مجالس العلم وتعلم ويضغط العلم حتى يصل إلى الدرجة التي يبوئه الله فيها مبوأ صدق ولا يغشن أمة محمد صلى الله عليه وسلم حرام الله وغش أن يأتي الإنسان ويتصدق وليس عنده علم ولم يأذن له العلماء بالفتوى ولم يأذن له العلماء ببيان الأحكام ومن الذي نعانيه الآن نشتات الأمة وهذا شتتت الأمة وتفرقت إلا حينما لمع أقواما لا حظ له في العلم فأصلحوا يفتون وأصلحوا يقولون وأصلحوا يقعدون ويفصلون حتى شوشوا عن أئمة العلم والهدى فأصلح الحق منار الحق ملبس عليه بفتاوى عجيبة غريبة قل أن تجد الناس تصل الى عالم يفق بدينه وعلمه من كثرة من من كثرة من يفكي فتجد الفتوى على أسان كل أحد والأعزب من هذا ما في اليجان والنساء المرأة تقول هذا في رأيه في شيء والرجل هذا في رأيه في شيء متى كان الرأي يحكم في دين الله وشرع الله متى كان الرأي يصفر به بالحلام والحرام والله عز وجل يقول إن يتبعون إلا الظن وما تهو الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى فالذي يريد ما جاء من ربه من الهدى فليتبع كلام الله وكلام رسولي صلى الله عليه وسلم والمرأة الداعي تزمسها بزمام التقوى فإذا سئلت عن شيء لا تعلم قالت الله وأعلم أو في بسؤال العلماء ونقل المسألة إلى العلماء لكي يفتوها ويعلموها ويرشدوها ويدلوها كي تدل أخواه على الخير وجماع الخير كل في تقوى الله عز وجل فمن اتق الله علمه ومن اتق الله فهمه ومن اتقى الله جعل له فرقان يفرق به بين الحق والباطل وجعل له نورا يمشي به وصراطا يهتدي به إلى لقاء ربه حتى يلقى الله غير مبدل ولا مفتون, ولا مفتون به بس الله العظيم رب العاشق أن يجعلنا ذلك الرجل وأن يوفقنا لهذه نعمة الكريمة وفي الختام تعلموا ما أصاب إخوانكم في فلسطين وهم أشد ما يكونون حاجة إليكم بعد الله عز وجل وللمسلم على أخي المسلم حقوقا حقوق ينبغي, ينبغي عليه أن يحفظها ولا يضيعها والمسلم إذا أصبته في النكبة فينضغي على أخي المسلم أن يقف معه وأن يناصره ويؤازره بكل ما تعليه هذه الكلمة وأقل ولو سد ما يكون كثرة الدعاء لهم لابتهاء لله سبحانه وتعالى فكم من كف صادقة من قلب صادق كذت الله بها أدوه وكم من كف صادقة من رجل مؤمن صادق مع الله عز وجل رفع الله دعوته وأعلى بها منذلته فكونوا صادقين في الدعاء لإخوانكم وتذكروا من يعانونهم من الظلم ومن الاضطهاد ومن الأذية والذلاء مما لا يشكى إلا إلى الله جل وعلا فاشتهدوا في الدعاء لهم مناصرتهم ومؤاجرتهم بالماديات والنعنويات راما القدر الاستطاعه وتذكير من المسلمين بذلك نسال الله العظيم رب العرش الكريم باسمائه الحسنى وصفاته العلا ان ينصر احواننا في فلسطين اللهم ثبت اقدامهم اللهم ثبت اقدامهم اللهم ثبت اقدامهم اللهم اشرح صدورهم اللهم نور قلوبهم اللهم انزل عليهم السكينه والصبر اللهم انزل عليهم السكينه والصبر اللهم اشفهم اللهم اللهم خدد آراءهم اللهم سوّد آراءهم اللهم خدد صهامهم اللهم سوّد آراءهم اللهم عليك بأدائك أداء الدين اللهم عليك اليهود فإنهم تغوّوا وضغوا وأشرقوا وأمعنوا وأرجفوا اللهم أنت الله لا إله إلا أنت يال يسمح الدعاء ويكشف البلاء خاطر الأب للصناة اللهم روما مستلوث بك لا إله إلا أنت لإخوانها اللهم عليك اليهود ومن شايعةهم اللهم شقص كلهم اللهم خذق جمعهم اللهم ظرف ضع دنيانهم اللهم ضرف البروشهم اللهم خذق جمعهم اللهم شقص كلهم اللهم أنذل به اللعنة اللهم صرف من آفساتك اللهم صرف من آفساتك واشتب ألمه المطلع. وعن ضدهم إذك ونعمتك إله الحق لا إله إلا أنت اللهم اقسم ظهورهم وشكف إمورهم اللهم اقسم ظهورهم اللهم شكف إمورهم اللهم اجعل اللهم إلى سفال وعاقدتهم إلى خزي ووضال يا بجزة والجلال يا تدور يا متعال اللهم عنك الله لا إله إلا أنت بعزتك وقدرتك أن تجعل لنا والمسلمين من كل هنل فرجا من كل بيت من كل بلاء من آفية اللهم أدرم لهذه أمة عمر رشد تعز فيه أهل طاعتك وتجعلنا منهم برحمتك وتدل فيه أهل معفيتك وَلَا تَشْعَلْنَا فِيهِمْ يَا رَبِّ الْعَالِمُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصلون السلام على المسلمين والحمد لله يردنا